ثمانية. استمع إلى الحوار ثم قرأه وتحدث عنه مع أصدقائك الحاسوب صباح الخير يا ولدي لماذا عينك محمرة وأجدك متعبا كثيرا صباح النور نعم يا أبي هذا من أثر الدراسة طوال الليل أمام شاشة الحاسوب ماذا تدرس عن طريق الحاسوب عبر الحاسوب أتصفح بعض الأبحاث والمقالات العلمية يا أبي ولكن يا بني انتبه أن لا تقضي وقتا كثيرا في الحاسوب لأنه يؤثر على النظر نعم يا أبي أنت على حق